Ich przy und die Dmę, damę, ażę, ażę, Ya ażę, انحيرتي شلون اؤدي التحية ما عندي تسلم بتسلم عليش بس راي يدل تفسير بس الله يدري وقلب لحسين ما ادري يا ختي ش رايح يصير بالاحسان ما ادري اختي رايح يصير kind of وانت W tym momencie اجاني على عيني وعماني رديت بس اشوفك يا زينب ثواني لو ضاع وحس وقتي يا اختي سمت تبخر حرارة خين نهر خينا شفت نهر خوا صيف دم اختي ترست الماء يفتهمني الماي عطشان بس يفتهم للخوة تعبين خجلان ما أدري يا اختي اش رايح يصير بالماي شفت الماي خجلان ما أدري يا اختي اش رايح يصير خرحكي على وانت A جيت w tej Właśnie, ja to kli, ja i بعد czyli, على الترف معناها راح أحسن مذبوح والصوت ما يعرف ترى صغير راسي مشي على الناقه ويا شو ماد يختي شو رايح يصير راسي مشي على الناقه Ah, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,